والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولا النبي نهجوا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقن لهم الله رزقا الله lang waقعurozi si la din siላ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُحْصِيبٌ ذَلِكَ وَمَن عاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَمِلُوا صِبْغَةَ مغبوظ عليه ليرت نول وأن ما يبعون من هو الباطل ألم تر أن نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لم تر أن الله تفضر لكم ما في الأرض والكل تتجري في البقر في أمره تفضر لكم والبلك تجي إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم ما يقيكم إن الإنسان لكافر لقول هم نازفوه فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِنْ جَذَرَكَ فَقُلِ اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ يَقُومُ بَيْنَكُمْ أَوْمَ ما كنت في بيتك ألم تعلم أن So وَإِذَا تُلاَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ يا كادونا يا فونا باللينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا kuuku nuube wale di ta mana wei وجادد في الله قصق جهابه هو اجتباكم وما جعل أبيكم إبراهيم هو زمناكم المسلمين من قبل وفيها تكونوا شهداء على الناس تأتيم نحن من مولى ونحن من القوي بسم الله الرحمن الرحيم قد أطلقنا خلاتهم خاشعون والذين هم معنى له وفارضون والذين هم يا كتاب اللود والنذين لهم لفروج والذين هم لأماناتهم وعدهم مرام قال قن المقطعة علاقة، فقال قن العلاقة مبودة، عظاما. واما فكذون اللعماء لما منtrump ما اشاءنا خلقن عد علي سلميتون ثم إنكم يوم القيامة تباعدين ولا.